11. فِي fī مكين mākīn. قَدَرٍ Ila qadr mālūm. 13. Fakadrna fānī'am al أَلَمْ 14. Wail yawmīdī līl mūkēdībīn. 15.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 119. هذا يوم لا ينطقون 110. ولا يؤذن لهم فيعتذرون 111. ويل يومئذ للمكذبين 112. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فَكِيدُون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا أَم بِما 124. إنا كذلك نجزي المحسنين 125. ويل يومئذ للمكذبين 126. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون 127. يومئذ للمكذبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ رَكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِلَيْنَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكْذِبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ